بسم الله الرحمن الرحيم صفحات من حياتي سحعنا وإياكم أكشف بعضا من صفحات حياتي صفحات سنواتي مع الدعوة ومع الرياضة ومع أمور نثيرة هنا وهنا الذي ليس له ماضي ليس له حاضر وتلك صفحات قيمة, قيمة نشأت وغيرا في القبر فيها ولس وفيها ترعرع تربيت كما يتربي الصغار يطاردون الفراث في الشوارع صفحات بعد ان التحقت بالمدرسة بدأت تظهر مواهب الجراسية وبعظا من مواهب الرياضية صفحات من حياتي انتقلت الى المرحلة في المتوسط. المرحلة المتوسطة اختلف الوضع ما كان عليه في المرحلة الاتذائية مدربي نادي القادسية لهم اعين هدأوا يتكلمونني لبعي الزمام الى نادي القادسية بدأت اشاور امي امي تقول لا للفراث كرد ما اصلي صلاة العصر في المسجد اللي جنب الحارة وزيجة الحلقة صار عني وين خالد؟ لقد صار لاحظ مجود تبين لك ايش اعطتني الكرة وماذا اخذت مني صفحات حياتي؟ من حياتي مع النادي مع اختبار الدور الثاني الان لازم اختار الدور الثاني ولا اروح المانيا مع النادي ايش رايكم؟, إيش رايكم؟ لك أن تتصور أربع مباريات في الأسبوع مكافأة الفوز ألف ريال مكافأة السعادة الخمسمائة ريال ومكافأة الهزينة وكل على الله وكل على الله للصامة العظمة يا إخوان والله اللي أدمت القلوب طفقة التي سمت بخمسين مليون ريال صفحات من حياتي بعد سنتين من الاحتراف وصد تصاده شديد راح أهل الكرة بالكرة وأهل الشهادات فهبوا بشهاداتهم وأهل الوظائف راحوا بوظائفهم وأنا انا جالت على الكرنين بدأتوا جالت على الكرنين. بدأت من يشربون الدخان وبدأتوا بتجارة ثم التجارة اصبح من المدخنين لا لكن جالت لي كلمة هذه الكلمة ضيرت حياتي من جديد وتلك صفحات قيمة هذه السنوات الخام فنعت خالد الراشد الدعية شوي اللينادي خوية جافنا جاء خوية قال لخالد الراشد قال من خالد الراشد قال ما فلق الجماعان قل بالله قل <تصفيق> <كنت أعودوا> بالله <تصفيق> ويش مبرق الجواعات <تصفيق> نصيحة نصيحة عطفنا المساجد كل شيء باقي نحن نعطي المساجد باقي دور الشباب ومهما شغلنا بالدنيا وبالعابها وبملذاتها يظل في الداخل فراه لا يمنأه الا الطاعات ولا يمنأه الا الايمان يسر اخوانكم بشركة همم للانتاج والتوزيع ان يطلوا عليكم بذلك الاصدار المتميز والذي هو بعنوان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 اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس سقوا ربكم الذي خلقتهم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واستقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيبا يفلح لكم اعمالكم ويغفل لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان ما اصلق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الاحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق فطاه وفطاتكم أسأل الله العظيم رب العشر الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروم. أهلاً بكم في هذه الليلة المباركة في هذا المكان الطيب المبارك الذي ستجدد فيه الذكريات وتتجدد فيه الأشواق وتتجدد فيه أشياء وأشياء علاقتي مع هذا المخيم ثلاث سنوات مرة بدأت من هنا وأنا أعيد الكرة ثانية وثالثة في نفس, في نفس المكان فأسلم الله ان لا يحرم القائمين على هذا المخيم خير الجزاء ان لا يحرمهم فضل هذا الاجتماع المبارك وان يجعله في ميزان في ميزان حسناتهم حديثي هذه الليلة يختلف تماما عن كل اللقاعات السابقة فلقد ضغط علي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 من صفحات حياتي التي اود ان تكون ورقة مفتوحة امام, أمام الجميع لا ادعي فيها افراء ولا ادعي فيها ولا ادعي فيها اتاق لكن كثير ما كان يسألني من يحبني ويحبهم في الله عن بعض من الصفحات من الصفحات الماضية وكما يقول الذي ليس له ماضي ليس له حاضر والذي لا يعرف الجاهلية بماطيها لا يعرف قيمة قيمة الاسلام والذي لم يعش الظلام لا يستطيع ان يفرق بل من الظلام والنوب تها انا و اكشف بعضا من فتحات حياتي نشأت صغيرا في الخبر فيها ولد وفيها ترعرات فانا ابن الخبر قلبا وقالبا انا ابن الخضاب قلبا وقالبها نشات في جنوبها ثم في وسطها ثم في طرفها الغربي فتنقلت كلها فانا ابن شوارع الخضاب اعرفها شارعا شارعا فربيت ثم يتربى الصغار يطاردون الكره الشوارع تربيت كما يتربى الصغار في الخضر يطاردون الكره في الشوارع وعلى جدران وعلى جدران البيوت بعد ان التحقت بالمدرسة بدأت تظهر مواهب الدراسية وبعض من مواهب الرياضية ونوعا في بداية المراحل استطعت ان اوفق بين هذا وبين, وبين ذلك فساعة للكرة وساعة فساعة للمراجعة والدراسة مدرسيني كانوا يحبوني لتفوق الدراسي ولتفوقي ولتفوقي, ولتفوقي الرياضي كبرت فخرجت من الابتدائية وانا احب الكرة وزاولها في الشارع وازاولها في المدرسة انتقلت الى المرحلة المتوسطة في المرحلة المتوسطة اختلف الوضع عما كان عليه في المرحلة الابتدائية مدردي نادي القادسية لهم اعين تتجول في المدارس يبحثون عن المواهب يبحثون عن اصحاب اللمسات عن أبحاث اللمسات الخاصة سبحان الله قد تكون شهرة الرياضية في المدرسة فاقة شهرة الدراسية فلقد تفوقت على أقراني في الملعب كما تفوقت عليهم نوعا ما في فصول, في فصول الدراسة أما في الملعب فلقد تفوقت عليهم تماما سبحان الله كان يعطون القلاب كرة وأنا كرة لحالي كان يعطونهم كرة وأنا آقب كرة كرة لحالي هذه الكرة اللي الحالي جعلت مواهب الفردية ترتفع شيئا شيئا فشيئا احببت الهجوم وانا دائما احب, أحب الهجوم كنت اسلك الطريق الايمن جناح... جناح ايمن وكان عندي من السرعة ما يعينني على, على هذا كنت ارى مدرب القادسية بر الشبك يجون عند ملعب المدرفة خلف الشبك حتى يتفرجون علينا وكان خطين العين علي e напр و ادري ان كنت ادري كنت اظهر لهم مهاراتي مهاراتي الفردية يمش مهاراتي مهاراتي الجماعية لم اكن امانيا في الملعب لم اكن امانيا الانان يوهiah الي يبغي يتسجل الاهداف انا ما كنت ابغى سجل اهداف في انا كنت 1938 لم اكن اريد تسجيل الاهداف لكن خلوا الكورة عندي ولا عليكم ولا عليكم فيها اعجبا المدربين اعذب المدربين بمهاراتي في ثاني متوسط بدأوا يكلمونني للانضمام الى نابل قادسية الان انا طالب حلقة القرآن ايضا والتوفيق بين هذا وهذا من الصعب جدا من الصعب ان تكون لاعب مشهور كما يقولون ومن الصعب ايضا ان تكون حافظا للقرآن وتوتق بين هذا وبين ذلك بدأت الضغوق عليه من المدربين فتصبح مشهورا طيب غيرها تصير عندك كذا وكذا طيب غيرها وبدأوا يمنوني اماني فستصبح كذا فستصبح كذا بيطلعت نك في الجرائد صحيح؟ بيطلعتني في الجرائد اي نعم بيطلعتني في الجرائد بيصير كذا وبيصير كذا بدأت اشاور امي امي تقول لا للكرة نعم للكرة في البيت نعم للكرة في المدرسة لكن انك تصير لاعب ناضي لا صارت الضغوط عليه من الخارج الشديدة من المدربين والأطحار أبي يرفض قمني ترفض وش تويت؟ تركت بتابعية تركت تابعية أبوي وسجت نفسي بنفسي وأهلي ما يدرون أني الآن في نادي, في نادي القادسية ما تغير الوضع كثير إلا في المسجد صرت ما أصلي صلاة العصر في المسجد اللي جنب الحارة صرت أصلي في المسجد الثاني علشان أقدر أروح اروح التدريب من دون ما يشوفني مدرس مدرس الحلقة مدرس الحلقة صار ياسر عني وين خالد انا خالد صار لاحظ مشهور وين خالد انا اللي احفظ عنده وانا اللي ادرع على الطلاق وانا اللي كذا ترك هذا كله في ثالث متوسط بدأت مرحلة رياضية في ثالث متوسط بدأت حياتي تأخذ مرحلة مرحلة اخرى مرحلة مرحلة الكرة وكلنا يحب الكرة كلنا نحب الكرة. ولا بأس في حبت الكرة. لكن سابين لك. سابين لك ايش اعطتني الكرة? وماذا اخذت? وماذا اخذت مني? سبحان الله كنت لاعب شبل في نادي القدسية. بدأت شبلا. لكن سبحان الله مستوانا بعض الاشبال كان يؤهلنا اننا لتدرب مع الفريق الاوضن. تتدرب منذ نعومة اضاطري اداعب الكرة وانا اداعبها مع الفريق الاوضن. ما كنت العب لا مع الاشبال ولا مع ولا مع الشباب ثم فولات وجولات في المنطقة الشرقية مع شباب النهضة الشباب الاتفاق والأظهر يذكرونني أظهرة النهضة وأظهرة الاتفاق يذكرونني كنت أقولها يعني ولا ولن يعني أجيب في كلامي كنت إذا الشوق الأول الظهير اللي يلعب معي يغيرونه الشوق الثاني يصير ظهير شمال وظهير شمال يجيبونه مني أقوم نعناه من أروح لك أقوم نعنات أروح للظاهير اللي اللي غيره ولا تنتهي مباراتي معهم إلا بكروت حمراء وبكروت وبكروت فطراء سبحان الله كنت أحب وداعب الكرة الحالي المدربين يصرخون على الخط اعكس ارفع ما فيه ساوا افعل أبد تجيبون لي كرة تجيبون لي الكرة الحالي الكرة كانت تختلف في الماضي عن اليوم نمارات اللاعبين الفردية في السابق كانت عالية والجماهير كانت تحب كذا الجماهير كانت كانت تحب المهارات تحب المهارات الفردية تحب الأجنحة اللي يعرضون ويشملون بالأظهر اليمين والأظهر والأظهر الشمال سبحان الله تفوق الرياضي أثر على تفوق جراتي نوعا لابد أن تدفع كمان شيء على حساب على حساب شيء آخر في ثالث سنوي أموري المدرسية كانت تثير على نحو ما طيبة انجح كل سنة. وكان ميولي ادبية لا علمية. فعبد الرحمة القويدي يذكر. سبحان الله. انا نجحت من اول سنوي بتقدير ممتاز. يعني معناته ان عقلي في لا لازالت. رغم الاشغال الغياضي لازالت العقلية لازالت العقلية زينا. فصنفوني علمي. ورحت لوكيل المدرسة قلت له انا ما ابغى علمي انا ابغى ادبي. ما ابغى? ما ابغى المرحلة العلمية. ما احب الرياضيات. بكل فراحة. انا والرياضيات لا نفتفق. قال لي بس انت علاماتك زينة في اول سنوي. وان شاء الله سبيل تمشي وان شاء الله كذا وان شاء الله كذا. بس انا اضرب نفسي. انا احب الادب. احب اقرأ. احب احفظ. احب التاريخ. احب كذا. بل سبحان الله كان مدرس الادب يحبني. كان يعطينا عشرة ابيات من اي قطيدة يشرح لنا في الحصة. ثم اخر الحصة يقول احد يضع يسمع كنت ان اسمع له في نفس الحصة ليش طيب؟ حتى لا احضر الحصة اللي بعدها انزل الى ملعب الكرة أسمع له مقدما حتى لا احضر له الحصة اللي بعدها اكون في ملعب اكون في ملعب الكرة. ثانية تنابل يسمع لي و لا تحضر لا تحضر الحصة الجاية لكن الرياضيات اتعبتني في ثاني تناوي الرياضيات اتعبتني جدا سبحان الله بالدب يا الله مشيك في ثاني في ثاني ثاني بس الرياضيات اما المواد الباقية فكانت الامور كانت الامور على ما يرام وصل الثالث سنوي زادت المهمات الرياضية جاء دوري اسمه الدوري المشترك الدوري المشترك اذنجوا اندية الدرجة الاولى مع اندية الدرجة الممتازة فصار عدد فرق الدوري عشرين بدل بدل عشرة وبدل ما تكون المباراة اسبوعيه واحدة صارت المباريات في وسط الاسبوع واخر الاسبوع يعني تلعب مباراه يوم الاثنين تلعب مباراه يوم الجمعه يوم الخميس تلعب مباراه يوم, يوم معناتها يوم في الخرج يوم في الاحساء في مكه ويوم في الرياض طيب انا طالب مترتب المدربين يسالون عني وينك والله شايق بالرياض وينك والله مع فريق في جده وينه متنقل صرت بنبطوطة داخل داخل المملكة ايش تتوقع سبحان الله رتب ثالث نوي في الرياضيات جاء اختبار الدور الثاني جاء اختبار الدور الثاني وانا فاقد الامل اصلا مدام هي رياضيات انا ما اذا اقدم دور ثاني تعارض معسكر النادي مع اختبار الدور الثاني الان لازم اختار الدور الثاني ولا اروح المانيا مع النابي ايش رايكم رحت المانيا كنت <تصفيق> مدامة سالفة الرياضيات خلي الرياضيات <تصفيق> ورحت المانيا اصحابي مضل تخرج اصحابي وبعضهم تخلت وبعضهم تخلت معي وجهت السنة الجائية من هنا من هنا ما استطعت تجاوز الرياضيات فذهبت الى الوزارة اختبار في المواد الاسمية وحوت من ثالث علمي الى ثالث الى ثالث ادبي. لكن هنا مدير المدرسة بيzos في ذلك موضوع خاص ، قال لي اسمع يا خالد الجماهيو ر绞عبها انا في المدرسة. الجماهير راض عبوا انا في المدرسة وانتلال لك ثالث ثنى عندي في ثالث ثنوي فانا ما اتطيع اتحملك وتحمل الجماهير بياك. شوف لك مبارسة ثانية فانتقلت اولا ثانوية الصقبة. فانتقلت الى ثانية السقبة ثالث ادبي من هناك من هناك تخرجت ولله ولله الحمد انهيت المرحلة التانوية بدأت مرحلة مرحلة اخرى اصحابي التحقوا بالجامعات وبعضهم التحق بالوظائف طيبوا انا انا اثرت ان اكون لاعبا محترفا سبحان الله الكرة في حيننا كانت منتعة كنا نحبنا لعب الكرة لا من اجل اي مرضوض ماضي الا لاننا نحب ان نلعب ان نلعب الكرة كانوا يعطونا مكافأات كانت بعدين القادسية والاتفاق والنهضة من انبية الوسط يعني مشي حالك ما عندهم يعطوناك مكافأات مكافأات كثيرة فكنا اذا تعادلنا مع الهلال اذا تعادلنا مع الهلال يعطونا الف ريال واذا تزنى مباراة من هنا ولا من هنا يعطنا 1500 1500 ريال لك ان تتفوق اربع مباريات في الاسبوع او خمس مباريات في الاسبوع ومكافاه الفوز 1000 ريال ومكافاه التعادل 500 ريال ومكافاه الهزيمه توكل على الله يعني القادسيه يلعب خمس مباريات في الشهر يفوز في واحده ينتصر في اثنتين يتعادل في واحده عليك الدخل 1000 يعني كم يعني 1500 ريال في الشهر <تصفيق> مش تسوي ما تتوي شيء لكننا كنا نحبها لكننا كنا نحبها وراضين بال1000 وراضين بال1500 لكن الكرة تعطيك طالما انت تعطيها فاذا تعطل اي شيء فيك اما قدم واما ركبة واما كذا واي اصابة تؤثر عليك في الملعب فتنفاك الكرة اللي حدث بعد سنتين من احتراف الكرة سنتين بعد التخرج من الثانوي بعد سنتين احتراف بعدين احتراف البلاش مو احتراف اي احتراف اليوم 15000 و20000 بل الطامة العظمى يا اخوان والله اللي ادمت القلوب الصفقه التي تمت ب50 مليون ريال صفقه كره للاعب ابوا ويشترى ب مليون ريال كم نستطيع نزوج بال بال50 مليون ريال والله نتزوج من الفتحات يعني كثيره فالحمد لله ما كانت الكرة في ذاك الزمان كما كانت هي كما كانت هي اليوم والله يا إخوان كانوا إذا يصرفون لنا بدلة جديدة كنا نفرح في حيننا في وقتنا إذا قالوا اليوم سنصرف لكم بدلات جديدة جزمة كرة جديدة هل واحد فينا يفرح فكيف إذا قالونا فرى اليوم بنعشيكم في النعورة ولا في مكسين يطير الواحد مننا يطير واحد مننا فرح وبعض الأحيان بعد التمرين يعطونا عشرين ريال عشرين ريال من جبك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 لكن تمزق عضلي تمزق عضلي في مطفل الفخد هذا يا اخوان كلتني سنة كاملة على العكاس ما استطيع اضع قدمي على الارض للتمزق العضلي الشديد مش يبون فيني اهل الكرة الان ما يبوني وبعدين اصابتي ما هي اصابة شهر ولا شهرين يعني الاصابة تحتاج على الاقل من سنة الى سنة الى سنة ونصف الان راح اهل الكرة بالكرة واهل الشهادات وهابوا بشهاداتهم واهل الوظائف راحوا بوظائفهم وانا انا جالت على الكرنيش اشير الشباب يروحون ويجيون بلا وظيفة بلا شهادة جامعية بلا اي شيء كان وانا في الثنوي كان عندي امنية كان عندي امنية اني اطير ظابط اني اطير ظابط وحط نجمة على تثريكات ما ادري لكن رسوبي في المرحلة الثنوية اول سنة وثاني سنة خلى الطيور تطير تطير برزاتها ما عتق بلك الكليات العسكرية وأنت متأخر سنة متأخر سنة وسنتين الآن انا مصاب بدون وظيفة بدون احتراط بدون أي شيء ماذا أطنع؟ أذكر في ليلة جلتين على الكرنيش انا واحد من الخاصين الأطحاب الخاصين قلت وش رأيك يا فلان؟ أهل الكليات في كلياتهم وأهل أرامفو في عام كوهل الخطوط في الخطوط وانا وانت صارت تصير برزاقه قال وش رايك نبيع السيارات ونروح امريكا ما في استخير ذاك الوقت ولا في استشير على طول القرارات تتخذ في حينها قلت موافق وش بنسوي هناك كان مدرسه علوم جنائيه ونرجع ندخل كليه الضباط ونصير ضباط غلط بالانهم راحت من الثانوي لا تثبت من الجهة الثانية قلت تامي ايام يا اخوان سيارتي جديدة هوندا بعثها وهو بعد 240 وبدأنا نجمع من هنا ومن هنا وبدأنا نخطب للذهاب طبقتنا مجموعة سبقتنا مجموعة من اصحابنا بدأوا الجرافة هناك قبلنا بسنة او سنتين الان صاحبي صار عندك ظروف سيتأخر حتى حتى يمهيها ويلحق فيني الفصل الفصل اللي بعده. اهلي عارضوا في البداية. قالوا كذا وكذا من سيتحمل من سكذا. واحد من اخواني اللي يكبرني مباشرة وليس هو اكبرهم. قال انا ساتحمل. انا ساتحمل مصاريخ مصاريخ دراسك. بس بشرط. ترجع لنا ضابط. قل تم خلاص. هذا الاتفاة اللي بيني وبين كم. رحت امريكا. التفاة على الشباب. سوى لي في الجامعة وكل شيء. وحجس وانطلقت بالطائرة الى المدينة اللي هم اللي هم فيها وصلت المطار مطار انديانا الولايات ثمها انديانا وصلتها الساعة 9 الصباح استصلت على الشباب ثم في المطار سعى لو سعى لو اخذوني جات عشر جات احدى عشر ما حجاني قمت اتصلت عليهم مرة ثانية تشتيكم ما تبوني <تصفيق> انا في المطار قالوا اي مطار قلت في المطار بس اناكم الحين بطلع برا عند البوابه قالوا طيب جت وحده جت ثنتين ما جاوش شباب قلت ترى والله بدفع اما تجيتوني ترى والله بدفع قالوا بالعربي انت في اي مطار قلت انا في مطار ديانا قال اقن واحد يكلمك في المطار طلع يا اخوان انا في مطار وفي مطار طلعت انا في ديره وهم في ديره هم في ديرة تانية قلت الحل قالوا الحل خات واحد ينكلمه علموه باسم الديرة اللي هم فيها طوالي حجوزات ما في حجوزات إلا إلا الساعة تفعى بالليل وحين الساعة سنتين سنتين الظهر يعني يقعد يعني يبعد في يقعد في المطار قعدت في المطار الساعة تفعى ونصف أقلعت لهم استقبلوني أحسن أحسن استقبال بدأت المرحلة الزرافية هناك الجامعة اللي حلنا فيها جامعة صغيرة جامعة صغيرة وطلاب عرب قليل وكرة القدم هناك هوها بدأت تطلع الامريكان ما كان يعافون الكرة هوهم يتمعون بكرة بكرة القدم عندهم كرة القدم اللي يلعبونها بيدهم يسمونها كرة قدم سبعا الله كان في فريق جديد في الجامعة لكرة القدم كرة القدم حقاتنا ما هو كرة القدم حقكم لك ان تتخيل الآن الامريكان ما يعافون يلعبون كرة اشتبوا عليهم صرنا برازليين. <تصفيق> صرنا برازليين على على الجامعة. وصار مدربين الجامعة يحبونا. جامعتنا هذه الصغيرة سبحان الله اللي يلعبون من الارب معهم خمسة. انا جناب ايمن. واثنين في النصف واثنين وراء. اقرب عارض. فزنا على كل جامعة امريكا. وحققنا للجامعة بطونة امريكا في ترة القدم. الحين اخوي يا اخوان. اللي ارسلني ويتسبع مصاريتي يتكلم مع المشرف الطلابي مع المشرف الطلابي اللي يشرف علينا في وش وشخبار خالد قال له خالد اشفر لاعب كرة في الجامعة ودينا ندرس انه صار لاعب كرة صار لاعب كرة مشهور هناك غير بدل بل حتى يا اخوان غيره واتمج تمواني بلاعب اسم برازيلي من كثرة الشهرة اللي اشتهرتها اللي اشتهرتها هناك مضت ايام الدراسة ما بين كورة ما بين وما بين جامعة وتخرج بعد سنتين بدبلوم علوم جنائية قال الشباب نواصل اربع سنوات جامعة او لا نواصل قلت نواصل والدبلوم كان يكفي حتى نجع وننخرط وننخرط في الوظائف سبحان الله انتقلنا من ولاية الى ولاية الى ولاية, الى ولاية ثانية الولاية الثانية أشد في Source link الولاية الثانية كانت تُعطي منح ثراثية للذين يجيدون فنون كرة القدم فصرنا أصحاب أصحاب موافذ الجامعة وندرس على نفقة على نفقة الجامعة المهم أن أننا أننا ننعب لهم كرة كانوا يراعون في الدراسة يراعون في الغياب يراعون في كل شيء المهم نلعب لهم ننعب لهم كرة المشكلة يا اخوان أن نحن لمسادنا نعونا وهم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 إصابتي. كانت قبل الاختبارات باسبوعين. بدل ما ادخل الاختبارات كنت في المستشفى. خرجت من المستشفى رجعت الى امي. رجعت الى امي بعد كاف. امي تقول لي لديناك اه كيفية رجعت لنا. رجعت لنا بعد كاف. قلت ما عليكي ام ما اجيب الشهادة. ما عليك بس انا تقافى. وبارجع اجيب. بارجع اجيب الشهادة. الوالدة ما قفرت معي. حلبة وشعير وحليب ولبن لين تداويت تعافيت تعافيت عندها رجعت رجعت اتممت فصل دراسي كامل ثم جاءت الفترة الصيفية في هذه الفترة توفي والدي توفي والدي وانا ما ادري وانا هناك في الدراسة فرجعت طلبوا مني رجوع اني طلبوا طلبوا مني الرجوع على اني اقضي معهم فترة الصيف ثم ارجع فلما رجعت فوجعت ان والدي أن والدي قد توقي. سبحان الله صارت الرجعة صعبة على على والدتي. فبدأت تقول لي ما يحتاج ترجع. ابقى تقدم لي وظيفة اللي اخذتها تكفي وكذا وكذا. كأني بدأت اقتنع بكلام الوالدة ولا اقتنع. مدى هذه الفترة? انا تعافيت من الاصابة. فجاء يوم انا والشباب في هاطنون. هاطنون وبساط اصفر. وانا ما شفت الكورة من زمان وبدأوا يتضبونها قدامي ثلاث وياكم انا تنافيت ان العملية لازالت لازالت قوضة طرية وانا انعب معهم سقطت وكسب مرة ثانية في نفس المكان ودني المستشفى. ودني المستشفى المستشفى التعليمي المستشفى التعليمي انا دخلت في ديارتي الاولى لازالة الصفاح المعدنية من العملية الاولى ادالها ثم بعد اربعة اشهر رجعت له رجعت له بكسر مرة ثانية في نفس المكان التقاني نفس الدكتور اللي ازال الصفائح المعدنية في العملية الاولى قال لي للاسف معاك كسر في نفس المكان ولا نقدر نركب الصفائح المعدنية في نفس المكان لان العظم غض طريق والطيب الحل قال الحال الان الكسور تعالج بطريقة الشد وشلون الشد يا اخوان يضعون نسمار تحت الرطبة ثم بمشدات من الامام ومشدات من الخلف مع سبطالات يشدون العظم على بعضه على بعضه البعض لكن كم يستغرق من الوقت قلت للدكتور يعني كم بجعد العملية يومين ثلاثة بعدين الى الطبيعي ايام وتخرج قلت له يعني كم بجلس في المتشفى قال لي شوف انا بسوي لك العملية تطلع اجازة وانا على السرير 35 يوم قال ما عندك خيار الا هذا ما عندك خيار الا هذا 35 يوم على, على التراش غير بدل قال ابدا ما عندي إلا, الا هذا الخيار لك ان تتخيل 35 يوم على على التراش وكل يوم اعطى ابرط 3 يوم حتى حتى تقوي حتى تقوي العظام بعد 35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 وهنا الروحات والجيات واللي كان الفطبولي في الملعب ما شف منهم احد مع العلم ان الخبر صغيرة الكل يدري بخبر الكل يدري بخبر هذا رجع الادكتور بعد 35 يوم سوى لي فحوصات قال لي اشوف العظم ما يعني قال يعني بعد سنمدد فدرة البقاء على السرير الى اسبوعين او ثلاثة قلت فاش تمام وانا صادق والله يا اخوان فاش تخيل انك على السرير شهر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 لم تكن احوالي سيئة. لم تكن احوالي سيئة. فكنت افلي. فترات قد انقطع عن المسجد لكني ابدا ما كنت اترك الصلاة. قد انخرفت في التيار الرياضي. لكني ابدا والله ما كنت اترك ما كنت اترك الصلاة. بل حتى في امريكا كنت امل من الحياة ذهابا وايابا. فكنت انقطع لوحدي بعيد عن الشباب. اكفل دابا شبطتي ولا اعرف الا المدرسة والبيت كان يقولون الشباب خالد جات هالحالة لا حد يمر عليك بس في البيت اصني واقرأ واقرأ القرآن مهما فعلنا والله ومهما انشغلنا بالدنيا وبعيها وبملف ذاتها يظل في الداخل فراق لا يمنأه لا يمنأه الا الطاعات ولا يمنأه الا الايمان وانا جررت هذا انا جررت هذا ثم اخذتني الكرة سنوات عن هذا عن هذا المجال لكن الله اراد بتقدير من الله شف يوم ان اصد تلك الاصابة فعمري وقتها سبع وعشرين سنة وانا اليوم اثنين واربعين سبحان الله سبع وعشرين سنة يعني باقي لي سنة واتخرج يعني بعدها تارجع الى مذاولة الرياضة مرة ثانية هناك القادسية لا زال يعقد علي امان اني سارجع مرة ثانية واني ساكون النجم المنتظر واني ساكون كذا وكذا اول ما اصدت يا اخوان وانا هناك قل آآ راح مستقبلي الكروي هذا اول ما فكرت اول ما فكرتي لكن الله كان يدبر لي امر اخر لكن الله كان يدبر لي امرا امرا اخر وسأذكرك ايش فضل هذه الاصابة علي بعد الله تبارك بعد الله تبارك وتعالى رمضان دخل 1412 رجعت الحسابات نوعا ما شهرين في المستجدة الاصحاف انخرطوا في الجامعات والكلية واهل الوظائف منهم من تزوج ومنهم من كذا وكذا وانا ابن سبع وعشرين او ثمانية وعشرين سنة ولا زال حالي لا زال حالي من الامام الى الى الخلف في رمضان اول ما دخل رمضان قررت قرارا اني ارجع الى صلاة الجماعة اتخذ قرار مع دخول رمضان داك اني انتظم في صلاة الجماعة باي حال من الاحوال ولا يكون رمضان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 ليحتك دخان وفيما الشباب يدخلون طيب دوبك محروض الله, يا يما الله يهدي الشباب بعد ينسرون علينا ينسرون علينا من دخانهم سبحان الله تكرة التوقف تبتلي فيها بشرب بشرب الدخان والطيور طارت بأرجاقها وأنا أصبح أصبحت من المتخلفين سبحان الله ماذا أصنع الآن سبحان الله الإنسان ما يعرف تقيمة الرجوع إلى الله إلا عند إلا عندما تضيق إلا ما عند تضيق الأحوال ضاقت فأخذت على نفسي عهد في رمضان 1412 أبدا ما أنت كأنه ميلاد جديد من جديد ومرة ومرة ثانية 1412 رمضان بدأت أطرق باب المسجد بانتظام خمس مرات في اليوم حتى جاء نصف رمضان في جلسة خاصة انا وأمي رحمها الله قالت لي كلمة هذه الكلمة غيرت حياتي من جديد. وش قالت لي? صليت الثراويح وجيت لامي حطت لي حلويات وحطت لي من خيرات رمضان وجلتنا ناكل انا وياها وهي اعجبنا اني بدأت ارجع الى المسجد مرة ثانية واحافظ على الصلوات فقالت لي الله يرحم ابوك كان يقول ان كان واحد من عياننا بيكون في خير فراء خالص. قلت انا معنى خالد عنده بدالي 11 عنده غيري 11 ليش خالد انا اقول لكم ليش خالد يوم كنت في المرحلة الارتدائية وانا طالب الحلقة كان مدرس الحلقة يحبني على سائر الطلاق فكان يقدمني بعد صلاة العشاء اقرأ على المصلين من كتاب ثقر او من كتاب حديث او من رياض الصالحي وكان ابي يشهد معنى صلاة الجماعة وكنت صغيرا حينها في العاشرة او الحادية عشر ثم يسمع ثم يسمع ثم يسمع سناء كبار السن علي. الله يغسر لك ولوالديك فكان ابي يفرح بمثل هذه بمثل هذه الكلمات. حينها وانا ابن اصنعشر سنة قال لامي هذه الكلمة. بعد فلاتي فجل صلىها وجلس مع امي. قال لها ان كان واحد من عياننا بيثير في خير فرغم من فراء هذه الكلمة والله يا اخوان كان لها وقع كبير في حياتي. قل الآن هو ما. ولا زال يعقد علي ولا زال يعقد علي املي ولا زال يعقد علي املا وان لم اكن قد نفعته في دنياي انا الاوان ان انفعه ان انفعه بعد الممار سبحان الله سبقني بعض الاصحاب في طريق الاستقامة والانتزام سبقوني فمن سنة الليلة طررت اني اغير الحياة رأسا على عقب وبدأتها من اول رمضان بالانضباب في صلاة الجماعة وبعد الكلمة اللي قالتها لي امي تغير كل شيء في حياتي. الموادين تغيرات. الاحوال تغيرات. التفكير تغير. بدأت افكر تفكيرا تفكيرا اخر. روح اذكر سداسيات نادي القابسية. وجلست بين اثنين من الاطحاض الذين تبقوني على طريق على طريق الاستقامة والالتزام. انا بينهم وهم مسحين وانا جالس بينهم. قلت يا احمد. انا ابغى ربي اللحية. شاء الله يوفقك. يا حمد. فأضرق الصر الثوب قال الله وقف تكلمت مع هذا وتكلمت مع هذا فتحوا لي البر ذهبت الى صاحب قديم نشأت وترعرأت انا انا و في ملاعب في ملاعب الكرس وسبقني في طريق الاستقامة ميزة هذا الصاحب اني يوم رحت الى امريكا ما تركني كان يرسل لي كتيبات كان يرسل لي اشريطات كان يرسل لي وصايا ويكلمني من حين الى حين 15 رمضان حنيت على صاحبي هذا. فذهبت الي بعدان خرجت من الملعب قلت شوف يا علي. خلاص انا ابغى اصير مطوع. قال يا خالد انت مطوع اصلا تذكر كنت الملعب ما نصلي وانت تروح تصلي. تذكر كذا وكذا لكن اترك اضحاب الماضي. وانتضم معنا لفترة لفترة كثيرة وسيتغير الحال. قلت تم. ساترك كل شيء وسابدع حياة سابدع حياة جديدة. رمضان. انا في البيت بعد صلاة التراويح. علي طب الباب. وطلعت له. قال لي يلا جيب مئتين ريال. بنروح مكة. قلت وشو? مكة? والله يا اخوان. حسيت اني بطير. انا رحت مكة قبل. لكن ما كنا نعرف ايش مكة. ما كنا نتشعر اشقي مكة. اشقي مكة. جال لي مئتين ريال وشد حيلك? رحت نمي. قلت له يما ابغى مئتين ريال بنروح مكة. قلت قالت خذ هذي خمسمائة ريال. بدال الميتين خذ خل... خمسمائة ريال قبلت رأس أمي بدعواتها وانطلقت الى مكة لكن بابي مشكلة يا اخوان بابي مشكلة الدخاء الان معنى اربع من الشباب المستقيمين ومعنى ولد صغير امره عشر ثنوات ومعنى شيخ كبير في الستينات او في السبعينات من عمرك هذا الشيخ يا اخوان كل غير البادي البادي فينا صغير غيره هذا الشيخ الكبير بس طول الطريق يا اخوان الحديث اختلف الحديث اختلف ابو بكر انفق نصف ماله قس اهب وعمر سوى قس الله واكبر ومعاذ يعرف الحلال والحرام عمر 18 سنة قس اهب وكذا شوالف ما عرفها حنا نعرف تعاقده مع المدرب الفلاني الا شوي انهوا عبد المدرب الفلاني شوي الا اللاعب الفلاني تعور هو هذه الأخبار اللي كنا نعرفها. لكن ابو بكر وعمر وعثمان ومصعف وكذا. وزعت الأحاديث. تتغير. لكن باقي مصيبة. باقي مصيبة الدخان. كل ما نزلنا محطة تفعا اذنكم. انا بروح. بروح اشتري لكم بذفي وبجي. بننزل ويادة. ابد والله ما ينزل معي احد. <تصفيق> وصلنا الى الطاعس. هناك. تم الاغتسال ولبسنا لباس لباس الاحرام ثم وقفنا في مكان نتعشى اشتاعد يا اخوان بعد الاحرام بعد العشاء اخذني من يدي. قال لي اسمع يا خالد. هذه فرصتك. هذه فرصتك تكرك الخبيث هذا. ووالله ما بينك وبين الهداية الا تكرك هذا الا تكرك هذا الظلم. انا عهد بيني وبين الله وانت اشهد. اني ادخل بيته اخرج ما ادخل. الان قرار اتخفى. فلابد اكون على قد القرار. الشيطان ما تركني. قال ما تاكبر. شغل ما اكبر. قال ابد ما تاكبر. اقول لك. فل وثوم. خلك على دخانك. مكروه. عطاني الحكم الشرعية. قلت لا حرام. قال لا مكروه ما عليك بس. وانت على خير الحين بتصلي. وبتصوم وبتروح عمره خلق على ما انت على ما انت عليه والله يا اخوان ان التدخين عقبة في طريق كثير من الشباب والله كثير من الشباب ما بينهم وما بين تفتح لهم ابواب الهداية الا ترك هذا هذا الخبيب او ترك بعض المنكرات التي هم التي هم عليها وانا في صراع من الطريق الى مكة من الطائف الى مكة تاكبر ما تاكبر الان عندي بكة المالبورو احمر شخوي فيه ولكن اقول اترك عن نفسك عن الان اخذت عهد وشهدت الرجال على هذا العهد قلت يلا كسرت البكت الذي دقارتين لا زال في اقض لا زال في اقض عقاب لا زال في شد بيني وبين وبين الشيطان يمكن تتاذم بعد العمره بتكون الدقاير موجوده كل تدريكي الله والله يا اخوان اذكرها تماما دقارتين كسرت الاحمر وغطيته ولفيت اثنين في منديل خليتهم في يدي لين وصلنا عن باب الحرم عن باب الحرم وقف بس خالد الآن أنت سر تغير حياة تريد تبدأ حياة جديدة ما تستطيع تترك هذا لله في شيء في داخلي يقول لي تقدر في شيء داخلي يقول لي تقدر والشيطان يقول لا ما تقدر قلت لا أقدر قمت الله يا إخوان تماما هذا المندين في يدي. قمت كسرتهم. وانا عند باب الملك عبد العزيز. وحجبت هكذا. وقلت لبيك اللهم لبيك. ودخلت. قصت. سعيد. قصرت. طلعت انسان ثاني. والله يا اخوان لا تظن الهداية امر طعفتها للاشياء. لكن المطلوب منك انك تصدق مع الله في طلب الهداية. كسرت الدقاء. وقلت فادق من قلبي. لبيك اللهم لبيك. وطفت وسعيت وقد فرت الله انتزع حب الدخان من قلبي وأطبحت بالله اخوان اجلس بين اخواني اللي يدخنون تخيل رمضان رمضان احسن وقت للتدخين بعد الفطور اخواني والعون خمس سدق خلاص انا بدأت عهد انا بدأت عهد جديد انا بدأت عهدا جديدا سبحان الله حبب لي المسجد سبحان الله هذا المسجد له علاقة قوية معي مسجد الاخضر مسجد الاخضر يا islaw لم يكن هوى المسجد الذي انا اصلي فيه كنت اصلي بالمسجد في الو المسجد, في, المسجد الذي في الناحية الاخرى لكن لما رجع في سنة من السنوات من امريكا في زيارة في الصيد كان المسجد جديد فذهبت اصلي فيه صلاة الفجر فلما هذبت صلاة الفجر معروف ان اللي يصلون صلاة الفجر لنه قليلة. وامام المسجد. بنا دور امام امام المسجد يعرف الوجوه اللي تصلي معه. يعرف الوجه الجديد الذي يتردد الذي يتردد على المسجد. اليوم الثاني رجعت سبحان الله امام المسجد لحقني الى الخارج. قال لي من اليk قلت انا خالد قلت وان تاكن؟, تاكن في الشارع اللي وراك. قال وينك ما تصلي معنا? قلت انا طالب في امريكا وجاي في فترة في فترة الصيف بسبعان الله هذه الكلمات حدبتلي هذا المسجد. أحببتي هذا هذا الانسان الذي ربطقني بهذا بهذا المسجد. أحبيت هذا المسجد. حبا من قلبي. سبحان الله الناس تخرج انا اجلس في المسجد. الناس تذهب انا اجلس انا اس اجلس في المسجد. ما كان يخطر في بالي امني بعد سنوات ساكون امام هذا المسجد. ابدا ما خطر على بالي. امني بعد سنوات قلال ساكون صاحب صاحب هذا المسجد. طيب الآن انا رجعت. الاستقامة وبدأت اطرق المسجد وش باقي? بادي اكون صاحب وظيفة. فتقدمت لارامكو. تقدمت لارامكو شاب التاسعة والعشرين ملتحي. و احوال ارامكو في ذاك الحين. احوال والمطاوعة في شد وعطاء مع الشركة مع الشركة واخذ وعطاء. فقالوا لي الشباب يعني انت الان ما ديت ربي لحيتك الا قبل اتقدم لارامكو. قلت يعني وش اسوي? نحلقها وقدم ورجع ربها قلت لا والله يا وظيفة بتخليني أحلق لحيتي والله ما أبقى أقسم بالله يا إخوان إني يوم ربيت اللحية كنت أراقبها يوما يوما كنت أغار من حمد وأحمد وهم يجيسون على المدرج يلعبون بلحيتهم والله يا إخوان كنت أغار من أحمد وهو يمسك اللحية ويلعب ويلعب فيها أغار من حمد عندها مشت في السيارة يا إخوان قول الوقت يتبسي ذا اللحية يا الله طيب أنا متبسي لي ذا كذا فكنت أراقبها يوم بعد يوم ها طالت ها صرت ها لا تغيرت ها كذا إلى أن نشأت لحيتي معي الآن جاءت الوظيفة خيرها طيب سبحان الله أنا جئت من هناك على أني أسم الدراسة على أني سأسم سأسم الدراسة وسأرجع مرة ثانية لكن قدر الله أني أصاب ولا أرجع مرة مرة ثانية يعني تقدمت الشركة باي شهادة شهادة السنوية ما جب شهاداتي الى الان انا اصلا فقالت امي ما نضغى شهادات ما نضغى شيء لكن اجلس امي تأثرت بوفاة ابي ووفات واحد واحد من اخواني ما عندها استعداد انا جايها على عكاد اصلا جئتها على عكاد فهي الان تريد تداويني ما تريد اني ارجع اني ارجع مرة ثانية ارتبط بالمسجد قدمت اوراقي الى الى ارامسو وزاد الاختبار علي الشباب يضغطون علي من جهات وضميري يقول لي لا الامور بيد الله والله سيجعل لك سيجعل لما في يوم من الايام اتصلوا علي مكتب التوضيف ارامسو قالوا لي في دائرة كلها امريكان طلبوا ملفك ليش طلبوا ملفك انا طيب عشان اجيد اللغة اجيد اللغة الانجليزية لكن الناصح من اهل الدنيا قال لي يا خالد احلقها تسوي المقابلة ويقبلونك بعدين ارجع الى قلت والله يا وظيفة تجعلني اقدم تنازلات والله ما اريدها لا من قريب ولا من بعيد والله اي وظيفة تتجعلني اقدم تنازلات في ديني. والله لن اقبلها لا من قريب ولا من بعيد استبت كان عندي المقابلة رحت لهم سوى بالقصير وغسرتي بعد ذات الوقت كنت مشدد مع بداية الاستقامات هنا تشدد بعد ولا اتكلمني اياني وياك تقول لي ثوبت بعد اكثر من اللازم كيفي سبحان الله اخذوا في الاخذ والعطاء معي وانا امجيد اللغة الانجليزية وعرف حيالهم بعد اعرف حيال الامريكان وعرف حركاتهم ربع ساعة مقابلة قال لي انت يوم الاثنين اتداوم انت يوم الاثنين انت يوم الاثنين اتداوم قلت الحامد لله ومن يتق الله يجعل لهم اخرجا. دومت يوم الاثنين. دومت يوم الاثنين. قال لي كم راكبك? المكتب التوضيح تم عطوك? قلت اربعلاف قال لا ترجع لهم. راكبك اربعلاف قلت كفوا والله يا الامريكي. اربعلاف <تصفيق> وتسعمئة. سبحان الله بدأنا العمل. ما في ولا واحد عربي. ما في عرب معي في نفس الدائرة. كلهم امريكان. طلهم من اولهم الى اخرهم امريكا لكن هؤلاء يا اخوان يتأثرون بوشه يتأثرون باخلاقنا بصدقنا في معاملاتنا انت اول ثلاثة اشهر تحت المراقبة خاصة ارامتون اذا ضبطت الثلاثة الاشهر الاولى رسموك ما ضبط شفلت مكان ثاني فالامريكي بدأ يعجب فيني هيا اللين اخذوا اعطي عندي حركات الامريكان اعرف اعرف حركاتهم من هنا ومن هنا واعرف حركات الناس وبالاحتيال جايهم من هناك لنا اعرف ثقافة, ثقافة الشارع الامريكي واعرف اخبار الغياظة واخبار مدر من هو فصمت اعطيهم الامريكان واجد اللغة الانجليزية تماما على طريق اختبار اللغة الانجليزية واحد من الشباب يقرأ في جريدة عن وظيفة يشترط لها اجازة اللغة الانجليزية فقال معلك منهم بروح انا تقدم لها. تسول اختبار. قال له اللي يسوي المقابلة تجيد اللغة الانجليزية. قال نعم تجيدها. قال طيب. لو انا داخل المكتب تبغى تقول حق واحد. سعال هنا. وش تقول له? قال اقول لك امهيط. قال مضبوط. طيب تبغى تقول له اطلع من المكتب. وش تقول له? يقول اطلع من المكتب. قال لك امهيط. قال مضبوط. لا عاد يشوف وجهك مرة. <تصفيق> الامريكان يا اخوان يتأثرون يتأثرون بالمخ... بالاخلاق وبالمعاملات سبعين الله بعد شهر ونصف من الدوام الدوام ست الدوام ساعة سابع انا اجيهم ست ونصف اصبع اصبحت أصبح المكتب لكن الفجر كان يأزل ساعة ثلاث يعني بعد ثلاث وقام ثلاث ونصف نطلع من المكتب اربع الاربع كم باقي على الدوام باقي وقت طويل بك اليوم راحت علي راقبة ما قمت الا تسعة أسعى. انا موظف ارامكو جديد والله يا اخو ما ادري لبست الشماغ انا ولا ما لبسته المهم انني المهم انني انطلق بسرعة الى الى الوظيفة الدور الرابع مبنى الهندسة بتحت الاسنطير الا الامريكي في وجهي قلت اصدر لنا اروح المسكب على الاقل ارجع هاي ميني صار جال لي كوقت جي قلت ايه توني أجي. عثار النوم على وجهي وش ادوله قال لي وش اللي اخرك قلت سيارتي الله يخرب بيتها تعطلت سيارتك كانه من قبلها قال يا الله ياخذك سيارتك هو راح يا اخوان اعطاني ظهره وانا قلت ينافي انا ليش قلت له انا راكب ايش يسوي لي هذا هو راح على مكتبه وانا امشي وراه جلت على كرسيها التفات قل انا في وجهه قال اشت ابغاء قلت شوف انا سيارتي ما فيها شيء انا كنت راقد انا سيارتي ما فيها شيء انا كنت انا كنت راقد <تصفيق> كان راقد والله يا اخواني اضحك ضحقة شقة حلجة <تصفيق> انبساط ليه انبساط يا اخوان لان الصراحة راحة انا ارتاح وهو وهو يرتاح بعد ثلاثة اشهر وانا انتظل معك الوظيفة جيتا يا اخوان قلت له انا اريد ان تقل الى دائرة اخرى قال لي لا قلت شلون لا هذه هندسة وانا تخلص في علم جنائية الدائرة الثانية هي بيعطوني فرصة احكم قال لي لا ان تجرس عندي وانا سأضع لك مخصف كذا وكذا وكذا وكذا لكن في الامن الصناعي واحد من اصحابي فاتعطهم ترقية يا اخوان وصار مدير على احدى الوحدات وقام يقول لي انقل عندي انقل عندي بسويلك بسعلك طرع صاحبي خراف. لو اني قاعد عند الامريكي يمكن يمكن احسن. نحن بنا اسلام لاقي مثلنا. سبحان الله وجسمه في نقل من الظهران الى السفانية. هناك في السفانية مكت خمس سنوات. هذه السنوات الخمس صنعت خالد الراشد الداعي. هذه خمس سنوات اللي مكتها في صنعت خالد الراشد الداعية. كيف صنعتني هناك? جيك يا اخوان الى مسجد ما شاء الله الامكانيات كلها موجودة فيك. لكن ما كان في احد يعمل. ما كان في احد يعمل الا المسجد معطل. بلا امام بلا مؤذن بلا كذا بلا كذا بلا كذا. كنت قبلها بدأت اتدرب على القاء الكلمات. مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا. ما انسى ذاك اليوم حين انتقلت الى بك رمي. حين قال لي امام المسجد. بكرة تخطب الجمعة. بكرة? شلون بكرة? عطني اسبوع. قال بكرة عشان انا على سفر. على سفر الليلة. طيب الحل. الحل قلت معلك ان شاء الله. بس لا تقفلون المسجد الليلة. قلت لا تقفلون. لا تقفلون المسجد الليلة. طلعوا بعد صلاة العشاء. الساعة اتنعش. انا طلعت المنظر الحالي. اتنعش بالليل يا اخوان انه الحمد لله. ما في احد ما في الله انا. ما في الا انا والمسجد <تصفيق> اليوم الثاني من هنا من هنا فرجعت اول خطبة اول خطبة جمعة خطرتها, خطرتها في حياتي ولا انساها كانت عن الصلاة كانت, كانت عن الصلاة وكنت شديد فيها على على المفلين شوي لكن سبحان الله قد يقص عليك من يحبك قد يقص عليك من يحبك انتقلت للسفانية وجدت المسجد معطل جمعت الشباب قلت يا اخوان ما يصير ثلاثة الاف موضع في منطقة نائية يحتاج من يحتضنهم من يرتب لهم الوضع شوي شوي انا امام المسجد شوي شوي انا خطيب انا خطيب المنطقة شوي شوي ساعات العمل هناك اعطتني فرصة للقراءة للكتابة لاشياء لاشياء كثيرة رجعت بعد خمس سنوات فاذا بامام المسجد اللي انا فيه الاخضر يترك مكانه ينتقل الى مسجد الى مسجد ثاني الشيبان يبون من? يبوني انا الان. يا الله ايش افوي انا? يعني الوضع يختلف هناك منطقة نائية وهنا منطقة هنا منطقة مأهولة. فجأة والله يا اخوان بلا اختيار مني. وجث نفسي في مسئولية ما يعلمها ما يعلمها الا الله. فانضبط في مسجدي. احافظ على صلواتي. واحافظ على واحافظ على قراءة كتاب وكلمة. انا مصليني من حين الى حين وكنت انتقل كل يوم احد من مسجد الى مسجد القي القي كلمة في رمضان اول رمضان في المسجد النساء زادت اقبالهن على, على المسجد وبدأنا نخصف كلمة للنساء خاصة خاصة في رمضان فلما انتهى رمضان اخترحت النساء ان يكون بعد رمضان درس اسبوعي للنساء في كل يوم اثنين فوصلت انا على وفق على على هذا. سبحان الله الدرس النسائي كان يسجل. وكنا نسجله في تسجينات قريبة ثم نرجع الاثنين اللي بعده نوزعه على النساء في الدرس ابدا ما تجاوزنا هذا هذا الحد الى ان جاء يوم فجلنا شريط في نفس المسجد في درس مسجدي اثمى قواطل العائدة. اثمى قواطل قواطل العائدة. سبحان الله بعد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 لكن بدون اعلانات بدون شيء على ان تكون كلمة نسائية في مسجد في مسجد اخر. فجئت بعد شهر فيه شريط في السوق يباع اسمه قواطل طواطل العائدة. كذا والله يا اخوان وجدتنا فيه فجأة في السوق في شريط اسمه قواطل العائدة في واحد اسمه اسمه خالد الراشد. جاء قصة اغلى شريط في حياتي الان اسمه مفرق الجماعة. اغلى شريط في حياتي اسمه اسمه مفرق مفرق الجماعات. فرق الجماعات يا اخوان له قصة. وقصة اخرى. كيف تبجلنا الشريط هذا اصلا. انا في الدوام ساعة انتين الظهر. اتصل علي احد الاخوان يقول لي الشيخ محمد الدحيم عنده محاضرة اليوم عندنا بعد المغرب. لكنه اعتذر بسبب بسبب الحجوزات. قلت يعني. قال يعني بيصير عندنا حضور. استعم بالله فعل اركي كلمة. قلت تتكلمني الساعة الظهر الظهور تقولي فعال القي كلمة مكان احد المشايخ تستق الله تقول لي قبلها بيوم بيومين ثلاثة قال اقول لك استعم بالله وتعال بس ما عندنا بعد الله الا الا انت طلعت من الدواء والله يا اخوان ودقها رقدة لين المغرب بعد المغرب توضيت وارح القي وارح القي كلمة وارقيت كلمة الان تسكيلات القادسية ابن الخطاب جيين على الموجود منهوا احمد الدحيم مش خالد الراشد عن عباره باسم محمد الدحيم قلت انا مش محمد الدحيم <تصفيق> من البدايه انا انا محمد الدحيم انا خالد انا خالد الراشد سبحان الله سجلته قالوا سجل, سجل تنازل باسم انا <تصفيق> ايش سجلت تنازلت قال انا الكلمه اللي بتقولها قلت يا الله واكثر تنازل والله يا اخوان انا ما ادري ايش تنازل وإيه تشتيلات وإيه حقوق فتجلت فتجلت كلمة طولها اربعين دقيقة اقل او اكثر شوي في الاسواق شريط منصحكم بالاستماع عليه مفرق الجماعات خالد الراشد مفرق الجماعات خالد الراشد والله انا ما درعت عنها يا اخوان سبحان الله ومضت الايام ووجدت نفسي هجأة امام, أمام مسئولية ما يعلمها ما يعلمها الا الله هذه قصة اول اول شريط. طيب ايش قصته الثانية? في مطار الرياض. في مطار الرياض كنت على تفق. بين الرياض وبين الدمام وحان وقت صلاة المغرب. فصلينا المغرب والعشاء تقديما قبل صعود الطائرة. فانا صليت فيهم. بعد ما صليت فيهم جاني واحد في الخمسين اثنين العمر. جاني ودال لي سلان سلاني. قلت اه قال عرفتك من صوتك عرفتني من صوتي ايش وي اللي نادي خوية يا افنان المطار يا افنان جاء خوية ها قالها قال لي خالد الراشد قال من خالد الراشد قال مفلق الجماعات كنت أعود بالله كنت اعودوا بالله ويش مفلق الجماعات خلت حنا نجمع جماعات ما مفرقها الله يبارك فيك. قال لا قفل الشريط. قل <تصفيق> فيه قول قفلك الشريط. واذ مفرقه جماعان. <تصفيق> فكانت له قصة وقصة. القصة الثانية مع شريط وحبه من حال الى من حال الى حال يا اخوان. القيته هنا من نفس من نفس المكان. من نفس المكان. قبل سنوات قبل سنوات ثلاثة. مش قصة من حال الى انا في نادي القادسية. في نادي القادسية زاوي للكرة. ما تركت الرياضة ولله الحمد. لكني تركت كرة القدم ما اصبحت مارس كرة كرة السلة. فالرياضة بركة. الرياضة الرياضة بركة. الله واروح واجي على النادي يوم ايه يوم لا وكذا على حسب الظروب. ثم صغار من الصغار اللي عند نادي القادسية. انطالع انبدل. بعد ما اول ما نزلت من الدرج ومشيت في الشارع الا الزبران اللي عند الله النادي واحد يوم يصوت يقول خالد الراشد قلت نعم قال من حال الى حال قلت لا تطلحنا فسبحين الله وانا اعنيها من حال من حال الى حال طيب ارمد فنوات استقامة ولله الحمد وعمل هنا وهنا مشكر ونشسر في التغيير هذا كله وهذا ضدت الكلام من اوله من اوله الى اخره والله يا اخوان سر التغيير المسجد سر التغيير لانضباط المسجد المحافظة على صلاة الجماعة في سنة من السنوات ما انساها رجعت من امريكا في ديارة صيفية فرأيت واحد من الشباب والله يا اخوان الشياطين تستعيد من منظرة انا رأيت مستقر في امريكا ورأيت اهل ضلال ورأيت ورأيت لكن ما رأيت مثل اللي اللي رأيته حين رجع حين رجعت في تلك في تلك السنة اعرفه من اولاد حارتنا قلت اعود بالله واسجاه هذا ثم تافر ورجعت السنة اللي بعدها في الصيف رأيت في منظر مغاير تماما شع النور من وجهه وتغير كل شيء في حياته صليت معاه الفجر في المسجد ثم والله يا اخوان. اخذني من يدي. ونحن نمشي حتى نصل الى مخترق الطريق. هو يذهب يسارا الى بيته. وانا اواصل, وأنا أواصل امثار الى الى بيتنا. قلت يا اثنان. اتذكر الصورة العام الماضي. وتذكر الصورة. وتذكر الصورة الان. قلت يا اثنان. وش اللي غير حياتك? والله يا اخوان وبدف. واشهر على المسجد. قال ذا. المسجد غير حياتي.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 فاذا بشيش كبير يقبل علي ويقبل رأسي. قلت مين انا على شان تقبل رأسي وين رأيتني? قال رأيتك على منبر من المنابر مرة من المرات. وقلت كلام دخل في فضري. والله يا اخوان من نحن حتى حتى يرفع ذكرنا او يقول لنا مثل مثل هذا. واش قدمنا? فاعطتنا المساجد. فاعطتنا المساجد كل شيء. باقي نحن نعطي المساجد. باقي دور الشباب. انهم يقبلوا على المساجد. ويحافظ على الطاعات جرب جرب يا من تنسى الطريق والتحق بالسفوف المسلم واتقم على طريق على طريق الاستقامة وحافظ على الصلوات يوما بعد يوم والله ستجد الأثر يسأني كثير من الشباب عن السر الذي غير حياتي وكذا وكذا والله لا أجد جوابا إلا المسجد وصلاة الجماعة فإنك لن تتقرب إلى الله بقربه أعظم من المحافظة على صلاة الجماعة والله لن تتقرب الى الله بقربة اعظم من المحافظة على صلاة الجماعة هذه خطحات من حياتي قدت ان تكون مشتركة بيني بيني وبينكم فلا يأتيني احد بعدها ويقول لي عن عن سنوات ماضية هذه سنوات مضت باختفار لكن اقف واتأمل واقول كم امهلنا الله وكم اعطانا من الفرص وكم وكم تذكرون وسأختم بهذه بهذه الكلمة تذكرون ماذا قلت لنفسي حين اصبت الاصابة قلت انتهى مستقبلي انتهى مستقبلي الكروي ما دريت ان هذه الاصابة فتكون لي مستاح للتصرغ للدعوة الى الله مع الوظيفة قرامت ساعات عملها طويلة ساعات العمل طويلة من السابعة الى إلى الرابعة. بلخل من السابسة الى الخامس فمساء. اكثر من عشر ساعات وانت وانت تعطي. ثم مسألات مسأ... مسؤوليات دعوية ومسؤولات اسرية ومسؤولات ما يعلم بها الا الله. بدأت اشكو من الاصابة شيئا شيئا فشيئا. الجلوس على المكتب. الجلوس على المكتبة في البيت. القراءة. السفار. السرحال. بدأت اتعط. سبحان الله. كنت السابين كثير من رئيسي. اما لبرنامج دعوي في جدة او كذا. الاجازة المسموح فيها ثلاثين يوم. انا كنت اخذ ثلاثين يوم وستين يوم بدون مرتف حتى اوفق بين حتى اوفق بين البرامج الرياضية سبحان الله بدأ البرامج الدعوية سبحان الله صرت اتردد على المستشرة في الام في ظهري فقال لي رئيسي يوم وش رايك نعرضك على النجمة الطبية نعملك تتفرغ في المسجد والدعوة قلت وش رايك انت قال والله يا خالص انت انسان نفع الله فيك برا اكثر من نفعه بالوظيفة فتفرغ للدعوة وتفرغ لكذا. فسبحان الله عرضت على اللجنة الطبية ولان سنوات خدمتي قليلة لا اكلف الشركة هالشيء الكثير وافقوا على وافقوا على تقاعدي الطبي. سبحان الله ذويكي لتقول لي لا تقول متقاعد لا تقول متقاعد يبقلون انت شايد وانا عجوز لا تقول لحد انك متقاعد قلت معلي خلو يقولون انا قلت لا بيقولون عني انا فسبحان الله اصابه قبل عسد سنوات انا ما كنت اجري ايش الحكمة ايش الحكمة منها لكن الله كان يريد لي امر كان الله يريد لي امرا امرا اخر فانا ولله الحمد اليوم متفرغ لمسجدي ولجامعي اغدو بين هذا وبين وبين ذات وبين من احبهم من الشباب امثالكم فاسأل الله ان لا يحرمني بمحبة اياكم ومحبتكم لي ان يجمعني وياكم في ظل عشاء يوم لا ظل يوم لا ظل الا ظل اسأل الله في هذه الساعة المباركة ان يبارك في اهل هذا المكان وان يعظم لهم الاجر والمتوبة وان يجعل هذا الاجتماع مرحوما وتفرقنا بعده مرحوماً وان يشرح هدور الشباب اللهم اشرح هدور الشباب اللهم اشرح هدور الشباب اللهم اشرح هدور الشباب, الشباب. للامام حبب لهم المتاجر حبب لهم الطاعات كذ اليهم الكفر والقسوق والمعاطي والمنكرات اللهم اتمع كلمتنا وحط طفنا واصلح شأننا وانفرنا يا صوية عزيز على القوم الكافرين أطلت عليكم لكن أسأل الله أن يجعل هذا اللقاء في نزال حسنات وحسناتكم يوم, يوم, أن, يوم أن نلقى ونجمع شملنا وحصتنا وأصلح ذات بيننا وهنا سبل السلام لهذا الجلال والإكرام سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا عنك نستغفرك اللهم ونتوب إليك صلى الله على محمد وعلى آله وختاماً،, وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بشركة همم